يا القلب اشجانه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> البحرين وردي او بحسن صورتي للحوبيه لحن و ها من شوها وبحر ومحرك تشرح تشرحلي ايش و ها وتنادع شو ها في النايم وشطك لادي بالفتنه نادي ان بدري خلن ورمل نادي بالسحر في بادي بسنان ون مسكن وحسنهم بن لي وكان لي ما كان لي من حب من الضحر وصبحت يا هو من